ضاقت الدنيا علينا والسبب نار الحروب طائرات الروم تلعب في سمانا من سنين نارها من فوقنا تحرق اطفال وتذوب ودمنا في كل وادي شيء يندال جبين حالنا يعلم بها اللي فارج كل الكروب الإله الواحد اللي مالنا غيره معين حالنا يعلم بها اللي فارج كل الكروب الإله الواحد اللي مالنا غيره معين زلزله مع زلزاله زودت وجع القلوب الفقر والجوع يفري في كبود المؤمنين زلزله مع زلزاله زودت وجع القلوب الفقر والجوع يفري في كبود المؤمنين البلاي يشتد فينا والعدو حلنا يجوب والمعارك طاحنا كل وقت وكل حين عشنا في دنيا العنا بين غالب غلوب حنا ويا لوعت فينا السنين عشنا في دنيا العنا بهني غالب ومغلوب حنا ويا عراضنا لوعد فينا السنين والجريما هننا نرجع العم الغيوب نسعى الحكم الشريعه رغم كيد الكايدين ديننا يا رجال ما تبالي بالخطوب في سبيل الله تمضي للعدا ما تستكين نصرة التوحيد عز لو تعادين الشعوب ناصر خير البريا احاربوا المشركين خلوا التاريخ يشهد حقنا هذا وجوب واكتبوا بجراحنا ما جرى للصادقين خلوا التاريخ يشهد حقنا هذا وجوب واكتبوا بجراحنا ما جرى للصادقين يلّا يا رحمن عفوك واجتنا بالظنوب اكتبوا جور عظيمة للرجال الصابرين يلّا يا رحمن عفوك واجتنا بالظنوب اكتبوا جور عظيمة للرجال الصابرين ضاقة الدنيا علينا والسبب نار الحروب طائرات الروم تلعب في سمانا من سنين نارها من فوقنا تحرق أطفال وتذوب ودمنا في كل وادي شي يندال الجبين في كل Oh,